وَلَن تَضِيعَ عَنكَ الَّذِينَ هَادُوا وَلَن نَّصَارَى حَتَّىٰ تَسْتَفِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَاطِلٌ الذي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَسْلُونَهُ حَقًّا قَتْلًا وَسِقِيٌّ وَمَن يَسْتُن بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ تُؤْمِنُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فضل قُلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَدَخُولَ يَوْمٍ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم وَبِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ نَقَال إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالوا وَمِن ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى رابيتي للطائفين والعاكفين واركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من